شبكة مزامير الدوود تقدر Oh. Uh... في <تصفيق> ظل في رميك تبير o un lèu di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 a um. كما لا تملك نفس o Oh, man, vòt de إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير a <laughs> That's it. الذين كثروا في <تصفيق> والله من better in Thank mm -hmm. you. It's a... يرحب <تصفيق> به Oh, <laughs> yeah. Eu puro é eu... Oh no